إثنان، استمع إلى الجمل الآتية وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم قرأها مكة المكرمة في السعودية وهي مدينة مقدسة المسجد الحرام في مكة المكرمة وهو مقدس أيضا. الكعبة الشريفة قبلة المسلمين وهي في المسجد الحرام. جبل النور جبل مهم في مكة المكرمة. غار حراء هو غار مهم في مكة المكرمة.